طيبا اللي يذر بأس شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لأب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 نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لن ندع ومن دونه هَل لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ دَيِّن فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 فليظهر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبداً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 فَالِيَكْفُرُ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِيَّاسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهِلُ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِأَسْهَالِ الشَّرَابِ وَسَاءَ أَتْمُرُ تَفَقَّمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم من نقفة ثم سوتك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لئن دخلت جنتك قلت ما شاء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 وعدم وخير عقبا وَقَدَ رَبُّ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك ثوابا وخير أملا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 multimodal- Jazm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 إِلَّكَ الْقُرَانَ أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسله زوال